ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعتين من الرجال والنساء والويدان والويدان الذين يقولون ربنا أخبجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 قاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان مكيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا اولياء الشيطان إن فَإِنْ يَبْشَرُكَ الشَّيْطَانُ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُطِيلَ لَهُمْ كُفٌّ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم فك خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أفخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قريب متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاط قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن التقى ولا تظلمون نفسا اي لما تكون يدرككم الم اي لما يدرككم الم يَوْمَ يَقُومُ الْمَوْتَىٰ وَلَوْ كُنْتُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تصبهم حسنة يقولوا يقولوا سيئة يقولوا هذه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكاد كادونَ يونَ حَدثً ما أفذك منِن حَثَنَةِ فَمِنَ الل ما أفَاضَكَ مِن حسَنَة سَمه الله, الله وَماَا أفاضك وَأَرْسَلَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَا بِاللَّهِ